ثلث مقدثات المسلمين تحتويه القدس وهو متمثل في المسجد الأقصى هل من الممكن أن يهدم المسجد الأقصى أستطيع أن أجيب وأقول نعم من الممكن أن يهدم الأقصى إن إسرائيل لا قيمة لها من دون القدس وإن القدس لا قيمة لها بدون الهيكل هذه عقيدة عندهم فمن أكبر الطامات التي ابتلي بها المسلمون أنهم أصحاب ردود فعل وليسوا أصحاب فعل دائما ما ننتظر أن تقع المصيبة لكي نحاول أن نبرر لها الشباب لو رأوا هذا الهدم في جيلنا وقد نبتلى بذلك أليس من الممكن أن يشك. أليس من الممكن أن تتزعز عقيدة هناك اعتقاد يجب أن يترسخ في قلوبنا إذا ما هدم الأقصى نعتقده من الآن وساعتها نذكر الناس به ونرد على أهل الشبهات ونرد على كل من فتن ونعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى سينصرنا ولو بعد حين ولو تأخر النصر ولو تعجل المتعجلون نعتقد قال الله إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد